بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هاذن لنا شرح المتن على الورقات الجويني وفق الله له وصلنا عند الكلام على كثير في الباطن في المجلس الماضي حصل خطا وهو ذكر ان المكلف اولا تم عدلت من باب التاخير ان كل ال... قلت المدع هو ايش قلت انا عن المعلمه ايه لا كان المد هو المدعو المدعو واضح المذوب المدعو إليه في من هنا المباح والممنوع الخطا كان من هنا طيب من وين ماذا عرفنا الفقه؟ ما هو تعرف الفقه؟ صح الكلام نتكلم طيب لغه الوسطاء طيب هذا لغه العلم بالأحكام الشرعية من معرفة الأحكام التفسيرية. الشرعية العملية قلنا للمعرفة العلم قلنا. لكن تعقبنا على كلمة معرفة أو لا نعم تعقبنا بلناذا تعقبنا عليه كلمة معرفة يراد بها العلم الجازم لا العلم عنده <تصفيق> إدراك شيء على ما هو عليه إدراك الجازم <تصفيق> هذا عند متكلمين. عند المتكلمين هذا على الصحيح أنه عند المتكلمين ثم أخذه بعض أهل السنة وجعله وجعله ورضي به كما هو وقلنا أن الصحيح أن العلم يشمل ماذا مكان أدراك أدراكا جازما ومكان على غلطه وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه مرة أخرى سوف يعرف العلم إن شاء الله طيب الأحكام الشرعية قلنا تنقسم إلى كم قسم إلى قسمين أحكام تكلفية وأحكام وضعية تكلفية كم خمسة الوضعية على اختلاف ونحن ذكرنا منها كم أربعة, أربعة. أربعة. التي هي الشرق السبب المانع الرابع العلة نعم هذه أربعة واضح هذه أربعة وطبعا المصنف ذكر هنا الصحة والفساد على خلافها هي داخلة في الأحكام التكليفية أو هي داخلة في الأحكام الوضعية أو هي ليست داخلة في الأحكام الشرعية أصلا واضح عند الأصولية لأن من قال لأنها ليست داخلة قال بأن الصحة والفساد من أين علمت علمت من العلة أو من السبب أو من الشرط أو من المال واضح فمنها علم علمة الصحة والفساد منها علمة الصحة والفساد هي ليست علامة لأننا قلنا أن الأحكام المضعية هي علامات وضعها الشارع على حصول العبادات أو على ألاء أحكامه سبحانه وتعالى واضح فمن هذا الباب أخرج من أخرج من الاصوليين الصحة والفساد من الأحكام الوضعيه واضح هذا أمر الامر الثاني بعض الاصوليين قال أيضا الصح والفساد هو مستفاد من العقل نحن الذي قلنا هذا صحيح وهذا فاسد هذا نحن الذي استخرجنا هذا, هذا هذه الالفاظ فنحن بما اننا نحن استخرج هذه الالفاظ فلا تستعمل ضمن الاحكام الوضعيه هذا وان كان هذا بعيد ذكره بعض الاصوليين عموما الذي ذكرناه أولا بأن الصحة والفساد هي أصلا من على وجود العلامات الاخرى والأمارات الأخرى التي هي الأربع واضح؟ فمن هذه الأربع تعلم الصحة أو الفساد واضح؟ من هذه الأربع تعلم الصحة والفساد فبهذا نقول أن الصحة والفساد لا يدخلان في الأحكام الوضعية وايضا لا يدخلن اصلا في الاحكام الشرعيه واضح ما في اشكال او بعد واضح والمعاوي واضح معي نعم أخرج. لا هذا ولا هذا هو وصفه تلقه على العباد وصفه تلقه على العباد تعلم منها هذه العباده يعتد بها او لا يعتد بها صح لك الان كلام انا انا والفساد طيب الحكم في اللغه ما هو اللغة. المنع. المنع. نسبه شيء الى شيء المنهي في الاصطلاح شيء الى شيء يحفظ قلنا أيضا في اللغة ابني ابني أبني حنيفة أحكم صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب قال حسان فنحكم بالقواف من هجان ونضرب حين تختلط الدماغ طيب. أي حكم الذي يبحث في أسوال الفقه الحكم الشرعي. الشرعي الحكم الشرعي لا العقل ولا العاد الحكم الشرعي ما هو تعريفه حكم الشرعي خطاب الله. خطاب الله المتعلق المتعلق اقتضاء او تخييرا او وضع طيب مرادنا بالاقتضاء طلب الفعل او طلب ترك. او طلب الترك والتخيير لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك وهو المباعد طيب الواجب في اللغه صح. صح. صح. في الاصلاح على ما عمر سارع بل... بفعل على سبيل فللز والمندوب الاصطلاح المندوب المدعو اليه في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله المباح هو في اللغه المعلن هو وفي الاصطلاح ما له علاقه ها. طيب. ما لم تعلم ما لم, ما لم تعلم في فعل طلب طلب فعل ولا طلب, طلب, طلب, ولا طلب. ولا تركه طيب لذاته هذه ضائفة القيل لذاته ما ذكرناها للمجلس الماضي لذاته ما الفائدة منها هذا هو إذا قلت لذاته تستفيد أمر وهو أن نيتك أنت قد تغير المباح إلى واجب إلى مستحب إلى مكروه إلى محرم فكيف إنسان الآن عندك الـ الـ إنسان أراد أن يتوضع أراد أن يتوضع ولم يجد مال إلا أن يشتري إلا أن يشتري ويستطيع الشراء يستطيع الشراء فما حكم شرائه للماء الأصل شراء الماء مباحة لكن الآن لا يجد ماء إلا أن يشتري الماء واجب فما حكم شراء شرائه للماء واجب واضح فهذا الآن قيد لذاته هو في أصله ماذا مباح لكن لغيره صار ماذا صار واجب هنا في الماء واضح لعجل لغيره ما هو غيره الوضوء المحتاج لعجل وضوء واجب ولا يستطيع ايجاد الماء الا بهذه بهذه الصوره واضح؟ فمن هذا الباب صار صار واجبا طيب المحظور هو الممنوع او ايه انطالب تركه على سبيل الانزال على سبيل الذق في ما طالب الشرع تركه ليس لا ليس على سبيل الانزال طيب وصلنا الى الصحيح الله <تصفيق> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله الدرا صوت الصحيح من حيث الوصف الصحيح فهو من حيث من حيث وصفه للصحه ما يتعلق به النفود ويعتد به بيان استجمع ما يعتبر ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عباده والغاطل من حيث من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفود ولا يعتد به لان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عباده والعقد يتصل بالنفود والاحتداد والعبادة تتصف بالاعتدام فقها فقط اصطلاحا طيب حسب الآن ينعلم الصحيح هو في اللغة ضد السقم أو ضد السقيم انشئت أنا لو قلت الصحة ضد السقم لكن هنا الصحيح تقول هو ضد السقيم ضد السقيم ومعنى الصحيح السائل من الأفات واضح قال من حيث وصفه بالصحة طبعا هذه عبارة من حيث وصفه تكررها لأن هنا أراد جاء بهذه العبارة يعني لأجل تعريفه على حقيقته ذكرنا المناطق عندهم طريقة في التعريفات واضح أنهم لابد أن يعرف الشيء بما هيته بحقيقته ولا, يؤثر ولا يعرف بحكمه أو أسره إيش تعرف بالحكم أو الأسر ما يتاب على فعله طيب ويستحق و... و... و... الحقاب تاركه مثل هذا بالأسر بالحكم لكن هذا عند المناطق خطأ لأنه ليس الحقيقة من هذا الباب قال من حيث وصفه بالصحة أراد يبين هذا المعنى طيب قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ما يتعلق به النفوذ ويعتد به النفوذ في اللغة الجواز ويعتد به طبعا هذا تعريفنا إن شاء الله نذكر تعريف أسهل وأوجز منه إن شاء الله فهو به النفوذ فيمضي حكمه ويمضي حكمه ويعتد به فإذا مضى الحكم ترتبت عليه الآثار ما هي الآثار إن كان في في المعاملات في البيع مثلا انتقال المال من المشتري إلى البايع وانتقال أيضا المبيع من البايع إلى المشتري وكذلك حق التصرف إلى آخر واضح؟ ويعتد به يكون هذا معتدا به صحيحا واضح قال بأن استجمع ما يعتبر به شرعا أو فيه شرعا عقدا كان او عبادة في العقود إذا وجدت الشروط ولم يوجد شيء من الموانع كان العقد صحيحا فهو استجمع ما يعتبر فيه شرعا استجمع ما يعتبر فيه شرعا فوجدت الشروط فصار صحيحا كذلك العبادة نفس الشيء يستجمع ما كان فيه صحيحا أو ما يعتبر فيه شرعا فما يعتبر فيه شرعا لأن يستجمع الشروط التي تدل على صحة هذه العبادة ضي أوجز من هذا ما عرّه به الشيخ الإسلام من كيمية رحمه الله تعالى صحيح فقال ما ترتب عليه أثره ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصود أو حصل به مقصوده ترتب عليه الاثر سواء كان من جهة امتقال الملكية من جهة كذا إلى آخره في العبادة تبرع به الذنب وإلى آخره وحصل به مقصوده ما هو المقصود من هذا؟ البيع مقصود من الشراء المقصود من العبادة المقصود من الصلاه المقصود حصل به المقصود واضح تبرى به الذمه وتسقط المطالبه به طيب الآن عندنا هنا عندنا جانبين جانب في العقود وجانب في العبادات في العقود نقول في, في الصحة ما ترتب في نقول ما ترتب عليه اثره اثره وحصل به مقصوده أي شيء يحصل فيها حل الانتفاع بالمعقود عليه هذا في العقود الآن حل الانتفاع بالمعقود عليه إذا كان العقد صحيحا إذا كان العقد صحيحا وتحريمه إذا كان فاسدا وتحريمه إذا كان فاسدا هنا وهذا هذا هذا طبعا ما أخذ من كلام شيخ مسنان رحمة الله تعالى طبعا هنا لم يذكره انتقال لأن قد ينبه بعض الـ الـ الأصولين على قضية انتقال مثلا المال المال قد يؤخر المال قد يؤخر واضح وقد يكون أيضا بدون, بدون مقابل قد يكون بدون مقابل كالهبة والهدية واضح هنا حل الانتفاع بالمعقود عليه إذا كان العقد صحيحا وتحريمه إذا كان فاسدا واضح أما في العبادة فنقول ما برئت به الذمة ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة بالقضاء ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة بالقضاء فعندنا أمران تبرأ الذلم بهذه العبادة فلا تبقى مشغولة بالمطالبة بهذه العبادة ويسقط أيضا منه القضاء فلا يطالب بإعادة العبادة عودة أس لا يطالب بإعادة العبادة مرة أخرى لأن هذا هو القضاء فالكله الأقضي الصلاة أو إعادة الصلاة واضح فلا يطالب بالقضاء طيب هذا الآن الذي ذكرناه يسري في. العقود يسري في العبادات أو في العقود والعبادات طيب قال والباطل من حيث وصفه بالبطلات ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فلا تترسب عليه الآثار ولا يعتبر هذا العقل ولا يلزم به أحد الطرفين واضح؟ بل هو باطل وعقل كذلك طبعا من باب الفائد الباطل هو هو الفاسد عند جمهور الأصولين بخلاف الأحناف الذين يفرقون بين الباطل والفاسد فعندما الباطل ما كان بدليل قطعي والفاسد ما كان بدليل ضني عند الأحناف فهذا ما يفيدنا طيب قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا فهذا الذي ذكرناه سابقا الشروط إلى آخر عقدا كان او عبادة قال والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف بالاعتداد فقط استلاحا العقد يتصف بالنفوذ والاعتداد العقد كما ذكرنا فيه أمور تترتب عليه حل الانتفاع وغير ذلك هذا مرادنا بالنفوذ هذا مرادنا بالنفوذ والاعتداد أن يكون هذا العقد معتدا به معتبرا صحيحا واضح أما في جانب العبادة قلنا أن تعتد به فتبرأ ذمتك فيه تبرأ الذم به ولا تطالب بالقضاء ولا تطالب بإعادة العبادة مرة أخرى فيكفي في, في الاعتداد فهي معتد بها فهي صحيحة واضح يعتد بها لخلافناك عندك أمور ليس قضية الاعتداد لأنك تعتد بالعبادة ثم ماذا في أمور أخرى النفوذ أن ينفذ هذا العقد فترتب عليه ماذا؟ حل الانتفاع والى آخره واضح؟ فليس فقط ان تقول الآن عقدنا عقد وصار العقد صحيح طيب ثم ماذا؟ ماذا ماذا هكذا او لاجل امور اخرى ايضا هنالك امور اخرى زائده على قضيه مجرد العقب الاثباتي للعقد واضح؟ اما في الصلاه في في الذكاه في الصيام في الحج فانت مجرد تفعل يكون معتد معتدا به واضح؟ واضح هؤلاء؟ ها؟ طيب تفضل الشيخ الشيخ الباطل تعريفك باطل لغة يعني او استلاحا استلاحا نستلاحك وذكره هنا طيب ما ذكرنا تعريف الشيخ الجمع تعكس الصحيح ما لم يترتب عليه أتاره ولم يحصل به مقصودة تعكس التعريف السابق لم يترتب عليه اثر ولم يحصل به مقصوده وهذا اوجز واسهل واوضح ان شاء الله فلم تترتب عليه الاثار التي قلنا عنها حل الانتفاع وغير ذلك ولم يحصل به المقصود وهذا التعريف الذي ذكر هنا يصدق على العبادات وال والعقود هل هذا وعليها فذا التعريف الذي ذكره المصنف قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به طيب العبادة لا تخرج النفوذ وتبقي الاعتداء واضح؟ فهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام هو أوجز وأوضح إن شاء الله ويشمل العقود والعبادات طيب وانفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقه طيب والعلم, والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع كإدراك, كإدراك الإنسان لأنه حيوان ناطق والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما, على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن, أن العالم هو ان العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم عدم العلم في عدم علمنا بما تحت الارضين الارضين وبما في بطون البحار وعلى ما ذكره المصلح لا يسمى هذا جهلا والعلم الضروري ما لا يقع في النظر والاستدلال العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبطر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال وأما العلم المكتسب فهو المنقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه منقوف من على النظر في العالم وما نشاهد فيه من التغير فينتقل فينتقل من تغييره الى حدوثه والنظر هو الفكر في حال الفكر في حال المنظور المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب فمؤدى النظر فمؤدى النظر والاستدلال واحد وجمع وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي والنفي تاكيدا وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد, تأكيد. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز والشق تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز والتردد في قيام, قيام زيد ونفي على على التساوي يشكل ومع رجحان الثبوت او الانتفاء او ان او ان انتفاء ايضا طيب طيب نحن عرفنا النفي وهنا الكلام على المعنى الشرعي قال اخص من العلم الفقه اخص من العلم العلم يشمل النحو يشمل مصطلح الحديث يشمل علوم الآلة عموما فهو من بهذا الاعتبار اعامل الفقه بالمعنى الشرعي لان الفقه بالمعنى الشرعي هو العلم الاحكام الشرعية العملية من ادلة التفسيرية فالفقه متعلق بماذا العلم بالاحكام الشرعية العملية العملية لكن هنا العلم أعام بهذا الاعتبار لأنه يدخل فيه علوم تدخل فيه علوم الآلة واضح فقال فكل فقه علم وليس كل علم فقه وليس كل علم فقه طيب يعني لو نوزع من جهة وقيل أن العلم وقيل أن العلم وقيل أن الفقه موقوف على العلم بعلوم الآلة موقوف على العلم بعلوم الآلة لكن رجعت المسألة إلى الكلام لأن على ماذا؟ على التعريف الذي ذكرها المسلم العملية الصلاة كذا حكمها لقول الله سبحانه وتعالى كذا إلى آخر واضح؟ من هذا البان تنظر من جهة هكذا وتنظر من جهة هكذا أموماً لا تشغلوا ذيهنكم طيب قال والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا طبعا سبق وأن تكلمنا عليه لأن العلم إدراك, ما من ما إدراك المعلوم على ما هو به في الواقع وبعضهم يزيد لغب إدراكا جازما وعلى كل حال هذا التعريف منتقب منتقب بأن الإدراك سواء كان إدراكا على ما هو به في الواقع أو لم يكن فهو, فهو صحيح نأشير إلى كلام السمعاني رحمة الله تعالى عليه تقول السمعاني رحمه الله تعالى عليه والذي قاله بعضهم والذي قاله بعضهم أنه اثبات الشيء والذي قاله بعضهم أنه اثبات الشيء على ما هو به والذي قاله بعضهم انه اثبات الشيء به فاسد يعني هذا هذا الكلام فاسد قال لأن المعدوم معلوم لأن المعدوم معلوم وهذا الحد يقتضي أن يكون شيئا وهذا الحد يقتضي أن يكون شيئا سنشرح إن شاء الله وهو ليس بشيء وهو ليس بشيء عند أهل السنة هو ليس بشيء عند أهل السنة هذا في القواطع في المجلد الأول في الصحيفة الرابعة والتسعين عند تعريفه للعلم طبعت بالحزم يقول والذي قاله بعضهم أنه إثبات الشيء على ما هو به قال فاسد لماذا هو فاسد لأن المعدوم معلوم كيف المعدوم معلوم ها فكروا فيها المعدوم معلوم كيف معلوم ان المعدوم موجود معلوم انه لا شيء اي لان ما هو الغير موجود الشيء غير موجود فتعرف شيء تقول معدوم غير موجود معلوم عندك غير معلوم ها فالمعدوم معلوم. هو غير موجود شيء لا يوجد أصنع شيء لا يوجد أصنع فأن تعرف عدم وجوده فهو معلوم عندك نسبة لك قال وهذا الحد الذي حدوه يقتضي أن يكون شيئا وهو ليس بشيء وهو ليس بشيء لأنه غير غير موجود مش غير معلوم لكن غير موجود واضح فهو ليس بشيء لأنه غير موجود قال وهو ليس بشيء عند أهل السنة لماذا قال عند أهل السنة المتكلمين عندهم سفصطة تجدهم يذكرون بعض المسائل التي هي الموجودة في الذهن غير موجودة في الخارج فيتصورون وجودها في الخارج وهي غير موجودة في, في الخارج موجودة في ذهنهم وفي الأذهانهم لكن تبحث عنها في الخارج لا تجي شيء لكن عند أهل السنة لا عندهم هذه ولا عندهم هذا الاعمال للعقول على غير الوجه الصحيح واضح هذا الله الأمر الثاني قال هو معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على هو به في الواقع على ما هو به في الواقع طيب ما هو به في الواقع المعدوم قلنا ليس بشيء الكلام هذا ايضا يرجع إلى قضيه ما الواقع أيضا يرجع إلى ان المعدوم ليس واقعا ليس واقعا الا ان قيم من باب ان عدم وجوده هو الواقع ها اي اوكي ادراك الانسان بانه حيوان ناطق لنختصر اوكي ادراك حيوان ناطق زيد زيد طبعا هذا عنده المناطقة هو حيوان من باب أن فيه حياة أن فيه حياة ليس من باب أنه كالحيوانات المعلومة المعروفة اليوم كالأسود من وال... باب أن فيه حياة حيوان ناطس هو ينطي بخلاف الحيوانات الأخرى لا تنطي في بالبغوغة تتعلم كيف هذا عند المناطق والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع لا هنا خف هنا خف الجهل يا إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع هو جاهل يأتيك واحد لا يعرف المعجوم ها ايضا ف هذا من هذه الجهه هذا ما فيه بس ما فيه بس في جهه الجهل اما في جهه العلم تجي اشكال واضح اما في جهه الجهل ما فيه بس واضح واضح ها قول طيب لا تمشيه في في العلم قلنا ادراك الشيء على ما هو به في الواقع أو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع وقد هذا يقتضي ان المعدوم أن يكون شيئا أن يكون المعدوم شيئا وهو ليس, ليس بشيء لكن لما تأتي إلى الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع أن تتصور الشيء على خلاف ما هو به, على ما على خلاف ما هو به في الواقع طبعا هو لما أضاف كلمة الشيء التي قد يكون فيها نوع إشكال التي قد يكون فيها نوع إشكال نضغط كلمة الشيء طيب قال تصور الشيء أي إدراكه على, على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة ان العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب الفلاسفة ماذا يقولون العالم قديم كيف قديم أي موجود في وجود الله سبحانه وتعالى فهو قديم بقدم الله سبحانه وتعالى واضح بقدم الله سبحانه وتعالى موجود ومعناه يترتب عليه ويلزم منه أن الله لم يخلق العالم أن الله لم يخلق العالم لأنه موجود بوجود الله سبحانه وتعالى فهو قديم وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء عدم العلم بالشيء الان هنا عندنا الجهل نوعان جهل مركب وجهل بسيط جهل مركب وجهل بسيط بعد ما تفهم الجهل المركب والجهل البسيط ننزل كلام المصنف على الذي جاء حتى يتبين لك كلام المصنف نجلس نتعقب في كل شيء طيب الجهل المركب الجهل المركب هو الذي ذكره هنا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه الواقع أما البسيط فهو عدم العلم بالشيء عدم العلم بالشيء فالتعريف الذي ذكره هو هنا في الجهل يصدق على ماذا؟ يصدق على المركب فإذا جئت تفرق بين هذا وهذا يتضح لك إن شاء الله قال حمار الحكيمي تومى لو أنصفوني كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب فاضح؟ الجهل البسيط هو أقل من الجهل المركب الجهل المركب هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لا يدري أنه لا يدري تقول الله مثلا ما لول الطاولة التي في هذا المكان تقول لونها أسود تقول لونها أسود هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ليس لونها أسود لكن لونها أبيض واضح؟ هذا جهل مراكم أما الآخر جهل بسيط تقول ما لو أنا يقولك لا أدري لا أعلم. واضح؟ هذا الفرق قال كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا ليش؟ صورة قال في الأول الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهل هذا التعريف يصدق على البسيط أو لا يصدق لا, لا يصدق لا يصدق على البسيط يصدق فقط على المركب, المركب. إذا قال هنا وعلى ما ذكر المصنف لا يسمى هذا جهلا نحن قلنا لا نعلم ما فيه. لا طيب هو قال المصنف صاحب الورقات قال الجهل تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع على خلاف ما هو به في الواقع هذا التعريف يصدق على البسيط أو على المركب يصدق على المركب لا يصدق على البسيط ولذلك قال هنا وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا ليش لأن عرف الجال بهذا في البسيط اذا معناه على تعريف المصنف لا يدخل هذا فلا يسمى هذا النوع لا يسمى جهلا على تعريف المصنف واضح طيب. هو على تعريف المصنف لكن ان جئت إلى التفريق بينهما فهو هذا جهل وهذا جهل إلهما جهل طيب أستاذ الشيخ هل يترجع التصور الذي ذكر هنا ألا ما ذكر المصنف لا يسمى هذا جهل لا لا لا هو قال على خلاف ما هو به في الواقع هنا هذا التليم على خلاف ما هو به في الواقع فهذا التعريف يصدق على الجهل المركب لا يصدق على الجهل البصيط ثم وهو عرف هنا الشارح ذكر الجهل البسيط لكن الذي ذكره هنا الجهل البسيط لا يصدق عليه التعريف ذكره الجوين لا يصدق عليه لأن هذا التعريف لذكر الجوين يصدق على الجهل المركب فبناء عليه كان ال... كان الاندوين لا يعترف لا يعتبر الجهل البسيط من الجهل كان يقول الجهل البسيط ليس من الجهل كانه واضح الحين كيف التصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع هالكاذوات الفلاسفه ان العالم وما هو استوى الله تعالى قديم طيب نجي للجهل المركب الجهل المركب طيب اللي ما يتطور هذا الشيء ليس قضية واقفة فقط على التصور ليست موقوفة على التصور حتى لو كانت عن غير تصور ما تصور وتكلم بدون تصور هو أيضا جه المركب واضح؟ افهمها هكذا أنها درجات عندك أولا العلم ثم الظن نتكلم نحن عن الأصوليين لا نتكلم عن الفقهاء عندك العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الجهل كم عندنا الآن؟ خمسة واضح؟ فقلنا أولا العلم فهو على التعريف الأول لإدراك الشعالة ما هو عليه إدراك إنجاز على هذا التعريف عندنا الظن ما المراد به عند الأصولين ذكرنا عند الأصولين ما هو الظن؟ غالبة الظن والظن عند الفقهاء ما هو الشك الذي يستوي طرفه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر فالكلام عند من الأصوليين ليس عند الفقهاء فلا تخلط تأسي تقرأ كلمة الظن وتفهمها أنها الشك لا تخطئ في هذا انتبه الفقهاء لهم لغة والأصوليون لهم لغة فلا تخلط بين اللغتين لا تخلط بينهما هذا يفيدك أنت في استيعاب الكلام وفهم الكلام درسياتي عندنا الكلام على الظن واضح فلو فهمت تظن على فهم الفقهاء خلق بين هذا وهذا عندنا قلنا العلم الظن الذي هو غلبة الظن عند الفقهاء عندنا الشك وهو الذي يستوي طرفا عندنا الوهم فهو ماذا الذي يكون تصوره المتصور نرجوح نرجوح يتصور شيء صحيح ويكون, مخطئ ويكون خلافه هو الصحيح ليس الذي هو الصوم وعندنا ثم بعد ذلك الجهل وقلنا الجهل إما يكون بسيط وإما أن يكون مركب طيب الآن تكلم عن العلم وتقسيمه إلى قسمين علم ضروري وعلم مكتسب أو لمشي مشاكل العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال وانشئت قلت ما لا يمكن دفعه ما لا يمكن دفعه وللمصنف ذكر مثال العلم بالواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال يعني الإنسان بمجرد يسمع في يتدوق يعرف ان هذا ماء او هذا عصير او هذا كذا واضح؟ فهذا يحصل على كلام يصنف عن غير نظر واستدلاب ان ادراك بالحواس الخمس يضع يده على شيء حار يشعر انه حار واضح؟ هذا عن غير نظر واستدلاب تبلوكها مزكوم ايش يحصل؟ ايش أشيح مراحة جيد؟ وكان اللسان فيه شيء تذوق جيد طيب لو قال طائلنا لنأتكلم نتكلم عن اللسان الصحيح والشم الصحيح والسمع الصحيح فلنأتكلم عن سير الصحيح ألا يتفاوت الناس يتفاوتون طيب أشياء. فهذه أمثلة هي قد تقرب عن تصدق هذه الحواس الخمس تصدق لكن عموما إن أردت أنك أنت تفهمها جيد ما لا يمكن دفعه مثاله وجودنا في هذا المكان هل تستطيع أن تقول أنا أفكر هل أنا موجود في هذا المكان أو غير موجود لا يمكن دفعه علمك بوجود مدينة اسمها القاهرة علمك بوجود مدينة اسمها مكة مدينة اسمها المدينة ولو لم تذهب إليها ولم ترها هل يمكن دفع هذا؟ لا يمكن دفعه فواضح فهذا علم ضروري هذا هو العلم الضروري الذي لا يمكن لا يمكن دفعه كيف لا لا يمكن دفعه ما تستطيع انك ترفضه تقول لا غير صحيح يقين فتعتقل انه صحيح طيب العلم المكتسب والذي يكون عن نظر واستدلال فتحتاج ان تنظر وتستدل حتى تصل الى المطلوب والمقصود اي صحيح تاريخ ممل ليس صحيح لكن المثال غير صحيح قالك العلم بأن العالم حادي فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهد فيه من التغيير فينتقل من تغييره إلى حدوثه لا الله ما أدل أتكلم في هذه المسألة طيب المختسب هو النظر النظر أين هذا هو العلم النظر طيب ما الحدوث عند المتكلمين هو الأشياء, الأشياء التي تقع فيه التغيير ويقع فيه الاعراب في هذا الحادث واضح فهذا هو الحادث لذلك يقول الله لا تحل فيه الحوادث لا تؤثر فيه الحوادث بمعنى التغيير هذا عند المتكلمين عند المتكلمين صحيح يقول لك العلم العالم حادث يعني تستجد فيه الحوادث وتحصل فيه التغيرات فإنه موقوف على الناظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير تنظر في العالم وترى فيه هذا التغير فانتقل من تغييره الى حدوث هو قال موقوف على النظر وهنا قال في الضروري في الحواس الخمس وقال منها البصر هذا أيضا المثال فيه ما فيه عموما فيه ما فيه لكن نحن نريدك أن تتصور الفكرة هذا ما هو وهذا ما هو هذا الأهم الآن كمرحلة الآن هذا كبداية الآن تتصور ما, هذا ما, ما المراد به ذاك لا يمكن دفعه هذا تصل إليه عن النظر واستدلال تصل إليه عن النظر واستدلال أما وجودك في هذا العالم تحتاج إلى نظر واستدلال لا تحتاج إلى النظر، هذا من العلم الضروري وجود السماء، وجود كذا، هذا كل من العلم الضروري واضح؟ هل يخططون أن تسلل الأفضل الشيخ للمصور إلى المراد كذلك؟ هي، المراد أعمال الذهن، وتنظر، وتتفكر، وخصوصاً على النظر عند المتكلمين عموماً، لحن المهم ماذا نفهم الآن؟ ما المراد؟ هذا المرائح ما هو الفرق من العلم المكتسب والضروري إذا فهمت هذا اترك الانتن التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه واضح الآن يأتيك يتكررك ما معنى النظر وما معنى الاستدلال قال قالت الموقوف عن النظر والاستدلال طيب ما هو النظر وما هو الاستدلال الآن يبين لك النظر والاستدلال قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب تفكر فيه فيوصلك إلى المطلوب الاستدلال الاستدلال هو طلب الدليل الكلمة إذا وجدت فيها السين والتاء معناها الطلب معناها الطلب استدلال السين والتاء هذه تفيد الطلب تقول استغاثة من المرابب الاستغاثة طلب الغوث طلب الغوث هي. هكذا قال يؤدي إلى المطلوب فان تطلب الدليل حتى يؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد وجمع وجمع بينهما المصنف في الاثبات والنفي او جمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تاكيد طيب عندك نظر وعندك قلنا استدلال النظر بالفكر والاستدلال انك تطلب الدليل تبحث عن الدليل تقول مثلا ما حكم الصلاه تاتي تسال ويقول له ما حكم الصلاة فتذهب تبحث في الدليل وتأكيه بالدليل تقول خفن الصلاة كذا وهذا هو الدليل ألا ذلك واضح مؤداهما هم واحد مؤداهما واحد واضح أما قوله وجمع, وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد لا أدري ما هو مراد بالإثبات والنفي حقيقة لا أدري إلى ماذا يريد أن يرجع أو نعم معجر نعم معنى المراد ما لا يقع النظر والاستدلال ما يقع النظر والاستدلال هنا قال ما لا يقع هذا النفي هنا ما يقع هذا الاثبات واضح وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تاكيد تاكيد بالمعنى الذي ذكر في, في النظر والاستدلال واثبات النظر في الاستدلال قال جمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد كان باب التأكيد لأنه قال ما لا يقع هنا نفع وقوع النظر والاستدلال هذا في علم الضروري قال ما لا يقع وهنا قال موقوف عن النظر والاستدلال فأثبت النظر وأثبت الاستدلال واضح وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد لأن جمع بين النظر والاستدلال مع أن مؤداهما أداهم واحد فهذا فهذا التأكيد الدليل المرشد إلى المطلوب لأنهم علامة عليهم هو يوصلك إلى إلى المطلوب تريد أن تعلن حكم المسألة الفلانية فالذي يوصلك إلى حكمها ما هو الدليل فهو يرشدك يرشدك إلى الحكم لأنه قال لأنه علامة عري والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر الآن هذا تعريف من تعريف من تجويز أحد أمرين أحدهما أظهر انتبه إلى قوله أظهر من الآخر بخلاف الفقه عندهم الظن ما هو هو الشرك عند الأصولين واضح ياتي تعريف الشك إذا سمعت الشك والظن عند الفقهاء واحد عند الاصوليين الظن غلبة الظن والشك هو الذي يستوي طرفاه لا مزية لاحدهما على, على الاخر الشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر لا هذا له مزية على هذا ولا هذا له مزية على هذا عند المجوز فالتردد في قيام زيد ولا في على سواء شك واحد متردد هل قام زيد او لم يقل غير متأكد ومع, ومع رجحان الثبوت او الانتفاء ظن كيف ها؟ اذا ترجح عنده اذا ترجح عنده ثبوت قيام زيد فهذا يسمى عند الاصليم هذا يسمى ظن يسمى ظن ترجح عنده انتفاء قيام زيد فهذا يسمى مبار ها؟ شيكم تكلم ها؟ اظن احس ان الواحد تكلم كانه يطلع الكلمه لا لا حتى لو مخطئ تكلم شيء. شارع علوم الاله يا اخوه تنتفع منها انتفاء اذا كان فيها مناقشه هذا اعظم انتفاء اما تظل ساكت اعرف انك انتفاعك يقل بقدر سكوتك بقدر سكوتك ليس المقصود تقاطع بعد الدرس فانتخلي الدرس يمشي لا. لكن تستفيد بإذن الله في علوم الآلة في المناقشة أكثر من مجرد السنو علوم الآلة تحتاج للمناقشة تحتاج للمناقشة طيب رجحان ثبوت ثبوت خيام زيد ماذا يسمى عند ال... عند الاصوليين طيب عند الفقهة يقين ثقاف حجحان ما قلنا لا أن القطع عند الفقهاء غلبة ظن هكذا يصرحون فيها غلبة ظن واضح؟ عند الأصليين يكتفون قولهم ظن واضح فالظن عند الأصليين هو غلبة الظن عند الفقهاء والشك عند الأصليين هو الظن عند الفقهاء واضح؟ واضح طيب قال شيء قال قال قلنا من ضمننا الربوص في كيف يكون غلط احنا قلنا رجحان رجحان ثبوت الريان زي رجحان, رجحان. يرجح انه قام يترجح في ده ليس القطع اذا قطع لا هذه تختلف المساله صارت الان علم عند المصريين من عند المنطقه هذا الظن عند الاصوليين هو غلبة الظن عند الفقهاء وال اا ايش عند الاصوليين هو الظن عند عند الفقهاء نفس الشيء هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تشابه الشك عند الشك عند الاصوليين هو الظن عند الفقهاء هذا هذا الاصولي يقول لك اشك الفقيه يقول ظن ومرادهما واحد هناك يقول لك الأصول ظن والفقيه يقول لك غلب الظن ومرادهما واحد الله عليك